علي, علي علي علي علي علي علي تعال لنا تعال لنا اذا تسال عن تعال لنا تعال انا. تعال قلبي, تعال انا, تعال انا. تعال انا, تعال انا. قلبي علي تلقاه يلا بوين بقطعه اللي تلقاها علي، علي، علي،, علي،, علي علي علي تعالوا شوف دلالي تعال فينا، تعال فينا. تلقى بس على الغالي تعالوا شوف كل الغالي تلقى بس على الغالي الف جا يالي الف جا لهن يا لي قلبك من علي حبه تعال لنا قلبك من علي حبه تعال لنا تعال لنا اذا تسال عن الهوى تعال لنا تعال اسمعنا بذا القلب تعرف من سم حبي تعرف مننا اسم حبي يلا بوينبط علي تلقاه يلا بوينبط علي تلقاه علي علي علي علي, علي،, علي،, علي،, علي تعال القلب ودنا علي اقرب لي منا تعال القلب ودنا علي اقرب لي مننا يا علينا قبل نصير حبنا قبل نصير حبنا كبر حبك كبرت يا علينا تعالبنا كبر حبك كبرت يا علينا تعالبنا اذا تسال عن الهوى تعال اسمعنا بض قلبوي تعال ابننا وتعرف من اسم حبي, تعالفنا تعالفنا من اسم حبي قلبي ينبض علي تلقاه تعال ابننا يلا ينبض القلب عنده عالمنا حبيب ساكن لوحده من غير القلب عنده عالمنا حبيب ساكن لوحده عالمنا حاضر دوم بالشده حاضر دوم بالشده ما يقصر اذا انخا اي قصر اذا خرب تعال انك عارفنا اذا تسال عن الهوى تعال انك تعال اسمعنا بقلب واي تعال وتعرف مننا اسم حبيبي تعال وتعرف مننا اسم حبيبي قلبي ينبض على تلقى يلا بوينبط عليه تلقاها علي علي علي علي ما غير بثاني يا عالمنا حبيب الملك وجداني علو ما غير بثاني يا حبيب الملك وجداني هو الرب ودلاني هو انا رب دلاني جت تهت لولا تعال لنا جت تهت وضعت لولا لولا تعال لنا تعال لنا